كلما نظرت في تواصل النعم علي تحيرت في شكرها وأعلم أن الشكر من النعم فكيف أشكر لكني معترف بالتقصير وأرجو أن يكون اعترافي قائما ببعض الحقوق وعندي خلة أرجو بها كل خير وهي أن من يصوم أو يصلي يرى أنه تعبد ويخدم كأنه يقضي حق المخدوم وأنا أرى أني إذا صليت ركعتين فإنما قمت أكدي فلنفسي أعمل إذ المخدوم غني عن طاعتي وكان بعض المشائخ يقول جاء في الحديث الدعاء عباده وأنا أقول العبادة دعاء فالعجب ممن يقف للخدمة يسأل حظ نفسه كيف يرى أنه قد فعل شيئا إنما أنت في حاجتك ومنة من أيقظك لا تقاومها خدمتك فأنا اقول كما قال الأول يا منتهى الآمال أنت كفلتني وحفظتني وعد الزمان علي كي يجتاحني فمنعتني فانقاد لي متخشعا لما راك نصرتني وكثوتني ثوب الغنى ومن المغالب صنتني فإذا سكتت بدأتني وإذا سألت أجبتني فإذا شكرتك كذبتني، فمنحتني وبهرتني، أو ان أجد بالمال فالاموال أنت أفدتني.